وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهدكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون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 وهو الذي تخر البحر لتأكلوا منه لحما صريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسيا سميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلى ماته وبالنجمهم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَا الَّذِينَ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 فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّ نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَدُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَا بِأَسْمَتْ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اسْتَقَوْا مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَانُوا خَيْرًا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 فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرّص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصر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 أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله عن اليمن والشمال عن اليمن والشمال سجد لله وهم دافرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. وقال الله لا تستقضوا إلى هين ثمين إنما هو إله واحد فأي يترهبون وله ماك السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ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 ويجعلون لما لا يعلمون نصبا مما رزقناهم فَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ صُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا أَبُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُصْوَدَّ وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء إما بشر به أو يمسكه علىه من أم يدسه في التراب ألا ساء أما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثال السوء وللله المثل الأعلى وللله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم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 يهون وتصف انساتهم الكذب وتصف انساتهم الكذبه ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم ما رووا انهم مفرطون فالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم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 ومن ثمرات النقيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبان بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون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 هل يستوي هو وَمَن يَأْمُر بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غِيبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصِرِ أَوْهُ وَأَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِن بُطُونِ أُمْمَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا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 وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يَخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو من دونك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 تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبًا مِنْ أُمَّةٍ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 ولا ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل خدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 من عمل صالحا من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم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 فَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ۚ وَقَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ قُل نَّزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ۖ فَمَن يُرِيدُ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 ولكنما شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة.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 فَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا نَّصْرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَدَاقَهَا اللَّهُ إِلَىٰ سَلَجِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ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 ولا تقولوا لما تصدقون السنة الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام اللي على الله الكذب